الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد الله أشهد أن لا الله. أشهد أن محمد رسول الله.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 دُن لو هيا الى الفلاه هيا, هيا, هيا خیر ال اكبر اللهم اكبر لا اله